رجال لا تلهيهم تجارته ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاه واقام الصلاه وايتاء الزكاه يحقون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار ليجازيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقاعة يح يحسبه الضمآن ما يحسبه الضمآن ما أن حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً لم يجده شيئاً ووجد الله عزّه فوافه حسابه وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ أَوْ كَظُرَمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ سَحَابٌ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 السماوات والارض والطيور صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون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 يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَمَّنْ يَشَاءُ يَكَادُ ثَنَابِرُ الْبَرْقِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ